بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء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 فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف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 فَإِنْ أَرْضَ عَنْ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ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 كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حِسَابًا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا